ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأن فلك الميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قุลتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبيعهد الله أنف ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون